ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا أم لا وجود مضمون كذلك فإيا شاء الله يختم على قلبك فإيا شاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق كل حق قضى كلماته ويمحو قول الحق قذ كلمات انه عليم بذات الصدور انه, بذات الصدور إنه بذات الصدور وهو الذي قبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات وَهُوَ الَّذِي يَخْبُرُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن, عَن السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَتَّطَّ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ وَلَمْ أرض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إنه عباده خبير بطير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه لهامند ود وهو على جمعه اذا يشاء قدير وهو على جمعه إذا, اذا يشاء قدير وما اصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أطابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أطابكم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا